بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ن ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وإن لك نكل على خلق <تصفيق> عظيم فستبصرون ويبصرون بايكم المفتون ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين فلا تقطع وَنُدُوْ لَوْ تَدْهِنُوْ فَيَدْهِنُوْنَ وَلَا تَقْطَعْ كُلَّ حَلَافٍ مَّنٍّ هَمَازٍ مَّشَاءٍ بَنِيٍّ مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتِلَ لِيَ بَعْدَ ذَلِكَ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 إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطعف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على فِيكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانْقَلَبُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَى حَرْفٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا 122. بل نحن محرومون 123. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين 125. فأقبل بعضهم على بعضي 129. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين 120. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها 121. إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب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 أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون تصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لن يذب العرائ و هو مذموم فجتباه ربه فجعله من الصالحين وإي يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لا يزلقونك 117. وما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون 118. وما هو إلا ذكر للعالمين